من اللقالق الجميلة قوي من اللقالق العملاق محمد فوزي الجميلة جدا عمل اسمه شحات الغرم محمد فوزي مهما قلنا انه سابق عصره مش هنعرف فعلا يعني مش هنعرف نقول سابق بقد نغرق كلنا في الحتة دي نقول ب40-50 سنة نقول بمئة سنة في بعض الحاجات حقيقة سابق وحقيقة مستشرف جدا وباصص قدام جدا جدا لدرجة خليته يبقى عايش دلوقتي ما بيننا وكأنما الحنو بتنزل جديدة على ودنا وكأنما بنسمعها الأول مرة دلوقتي ما كانش فوزي سابق عصره في الجملة في قصرها وكسفتها وشاعريتها بس الحقيقة لا ولا ولا حتى ممكن دراميتها كمان لا كان سابق في خفة دمه خفة الدم الجملة خف الدم طريقة التفكير معاه في, في اللي هنسمعه دلوقتي معاه في شحات الغرام معاه قطرة الندى الكروان البلبل كل حد يلاقي صوت بيحب ويقول معاه ليلة مراد ومعاه بمنتهى خفة الدم وكتف الكتف وند وسابقه في خفة الدم وفي الحلاوة الصوتية بتاعت ربنا كل ما تصور ان الكمانجا ممكن تتكلم ألاقي ده ممكن يكون آآ آآ صوت ليلة مراد ألاقي صوت الكمانجا دي ممكن يكون صوت ليلة مراد حاجة سبحان الله العظيم ما تعرفش النشاز وما تعرفش الوحاشة ربنا خلقها كده يعني, يعني خلقت ربنا التقطعات ما بينه وما بينها تقطعات جميلة مدروسة بعناية حبكة موسيقية معمول لو فاكرين اسرة ده شكل سيمتري شكل متساوي الاضلاع شكل ما هوش معمول بعبط ولا بسزاجة معمول بتفكير وبوعي وبضراية من اهم الحاجات اللي نفسي نلاحظها في شحات الغرام يا جماعة المقدمة الموسيقية اولا المقام مقام السيكة لما بيغير المقام بيغيره من المقدمة الموسيقية نفسها بيلعب في حرف واحد صعودا او هبوطا او في اكتر من حرف صعودا او هبوطا لكن بيحط نفس المقدمة الموسيقية وده بقى حرفانة محمد فوزي وحلاوة محمد فوزي هتلاحظوا ده في الكوب بتاع يظهر صحيح اللي بتشكيه لما بيتحول الى مقام الهواند التحويله صغيره زي شكت الدبوس ما تتلاحظ يعني تتسمع بس قلبها يتخذ وخلاص ما تعرفش ايه اللي جرى بالزبط اللي جرى كله ان فوزي حرك المسألة صعودا او هبوطا الشعر اللي كتب كلمات هذه القونية شعر قوي صنع جدا صنعته قوية ودمه خفيف ولماح استاد الموقف من الفيلم وطبقه واستعمل حاجات من الفاظ الشحاتة يعني عارفين لله وإسرح وروح ومحسنين وحاجات بالشكل ده وده ما بيجيش اعتباطا اعتقادي انه هنا الشاعر المرحوم الساس بديع خيري الحقيقة الشريط معلهوش اسم المؤلف ودي بقابلها كتير فعذروني برضو يا ريت اللي يعرف يقولي مع شحات الغرام ومحمد فوزي وليلة مراد احي توي مديد هوي كيفي خاطرو حرام حدا كل هواهنا لي طالب تحن عليه يا مو سنين الغرام ونحن قولي بإيه قرمولوا نظرة ولا ابتسامة وتنفع يعطيك <تصفيق> لله يعطيك والنبي احسان لله قلت على الله على الله وانا قلت كمان لله اسرح لله لله تروح لله, لله لله اسرح لله لله تروح لله لله, لله, لله, لله, لله, لله, لله لله يا محسنين ايه خلق ضيف الجمال مكروم واحنا احنا ما تردن محروم ايه كل ده ايه كل ده باينها ليتصمع هو كده هو كده ايش I ask for His pleasure. I ask for His pleasure. خلبني ايه الا عنيكي انا قلبي رقي واثر في صوتك كبدي على المسكين لو تسعدي شئ في ايديكي ما بقيتش اقول الله يحن لا الناس تسميني بقول بقل في الحب من صدقه وترضيني ليله على ما الزمن خلات خدها يا خدادي و عينك ناديه ولست بعن خدها يا روح محبي الله يزيد حسنك ما زنت الجنين والبسدين ولا يخلهم لك يا كريم من وردي أبدا ولا ياسمين ولا كل تعيش الهام الدين الدين معاد الدين معاد لله والبكرة خمسة دامة من قدم الهامار بيوت الاحباب وانا باستمرار حوالين حوالين الباب حوالين حوالين الباب حوالين حوالين الباب